بسم الله الرحمن الرحيم يا سيئين والقرآن الحكيم نجام المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لطلق مما أنزر أباهم فالمغافلون لتحق القرآن أكثر فهم لهم إنا جعلنا فيها ناقم غلام فليأت القارف المقام وجعلنا من المصدون غل مصدون فرشنهم لا يبصون وسرائنا على من درت ولم تدر لهم لا يملون إلا ما تدر من تلذذة خشية الرحمن الغيب كريم الموتر الزماء قد واسرهم وكل شيء يحصل على فيها الموين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون اذا رسلنا الى المسجد فكذبوا فعزلنا بالثالثين وقالوا انها اليكم مرسلون قالوا ما فَشَرُوا مِن سَرَامَ أَذَرُ رُحْمَانٍ مِن الشَّيْءِ إِن أَنتُمْ لَا تَكْتُمُونَ قَالُوا رَبَّنَا إِلَّا إِلَكُمَا مُرْسَلُونَ مَعَنَا إِلَّا بَلَغُونَ قَالُوا إِنَّا تَطْعِيرَنَا بِاللَّمْعَةِ تَنْتَوْلَةً وَنَكُونَ مِنَ الْعَجَاءِ قَالُوا طَائِرُونَ مَا أَكُونَ إِذْ كَانُوا مَرَّتُمْ قَوْمٌ مشرفون. وجاء من أقصر مجلد رجل الشساقية قمت ألو سيتهم اللي سيتم أدهم وهم موتدون وما لذا أعبدوا الذي فضعوا لترجعون أتخذوا من ذري أعلى أهداف رحمة ضرلة عن إشعار الشام العلم قدون إني إذا لفيه الظبع المرين يا من تلربكم أسمعون وإلى الخير الجنة قال يعد قوم يعلمون ما غفره ربي واجعه من المقامل وما أنزلنا قومهم بعد من جند من السماء وما يكون ناموزين إن كان لنا ساعدا وحيلا يا حسنة ما يأتيهم الرسول لا كانوا أَلَمْ يروا كما قلنا قولا من القرون انهم يَرْجِعُونَ يرجون وينكلوا نما جميعا ولا محضرون وايت الله الارض الظاهره واخذنا حظا فانتكرون فمن هو ياكلون واجعل ما في الذنات الاخر واعرضوا فجنات يوم الريون سبحان الذي خلقنا الزواج كلاهما تمثل أرضهم وعنفسهم ما لا يعلمون ويطرهم لا يمسلقون النار فإذا هم مذلمون والشمس طيب المستقر الله ذلك تقدير العزيز منهم والكبر قطرنا لهذا حتى عادك العجو المقديم للشمس الله أن تلقوا هم لا نسامق النار وهذا يطرونه أنها حمل زلية في الفقر مشحن وخاطر لهم من يسل ما يركضون وإن سألونكم لا سريخ لهم لأمل قدر إلا رحمة الناوة عن لاحيب وإذا أقل لهم اتقوا ما بناديكم وغيرواها وما تأتيهم نهاية من الأدرافين إلا دارها مريضين وإذا قلهم أنفقوا منا رزقكم الله وقال لذلك الذي آرون تقوم بشياء الله وأطعا إذا أنتم في ونعهم من ويقومت هذا الواحد كنوا صادقين عندنا سعيد الواحد تأخذوا من خصيهم ولا يستطيعون توصدوا ولا إلى آلهم يرجعون في الصور فإذا من الداس العرب من قالوا يا وإينا مرسل برق جنات هذا من بعد الرحمن وسيق المرسلون إن كانت لسهة مراحلة وإذا هم جميع الليين مخررون فليوم تظلم كنتم تعملون إن أصحى الجنة اليوم في شغل فاكيونهم في ظلال النار. <تصفيق> إنك متقي وعم فيها فاجر وعم فيها ما يدور سلام وقرن رافل رحيم وانتظر يوم أجيء المجرمون ألم أعذركم يا مني أدم الله عباد الشيطان إنه لكم عدوم بين وإن يعودون هذا سورة مستقيم ولا قلاظة منكم جميلة كاسيرا أفرادكم تعقلون. أعيذيه أنه الذي كنتم أذن الإسرائيلي يوم بما أكونتم تكفرون أعيذيه ونحتم على أيافهم وتكلمون أيديه وتشارجهم بمعك أن يكسرون ولو ولا أعلم فاستموا صرفاً لأسرون ولو نشاء, ولا ولو نشاء ولا من ولا ومن نعمره نتكسف وما علمنا الشئران عن بغله وله ذكر وقعانهم وظهرون لجذر من كان حيا وحيقا لقول الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم من عمل التجدينا أنعام فهم لعمالكم وظلنا المعلم فمن عرقهم ومنها يأكرون ولهم لا يستطيعون أن أصلوا لهم جند يحضرون فلا يحضرهم دقانهم إنا نادوا ما يسلمون وما يعلنون أولم يرى الإنسان لما خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم قَالَ مِنْ يحي قل يُحْيَىٰ أَطْعَمَهُ يَرْمِيهِ الْيَوْحِيَ الَّذِي يَنْشَأَ أَوَلَمْ رَأَيْتَهُمْ كُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَاعَلَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَحْضَرِ النَّارَ الَّذِي جَاعَلَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَحْضَرِ أَنْتُمْ نَهْتُوْكُنَّ فَإِذَا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والعظم قاضي أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول لكم فيقول فالسمحان الذي بيد الملكوت كل شيء وإليه ترجع